فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ